Bismillahirrahmanirrahim اللههِ الرحمن الرحيم هل الأتك حديث الغاشية أجووه يومَئذٍ خاشع عاملَ الن صِدَ تصلناار حامية تسطام عم آنانية ليس لَم طام إلا مبر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 ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَايِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَن تَمْذَكِّر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم